Fifty Languages Dojib Lirad Dura Ithnani wa Thamanoon Ithnani wa Thamanoon Bliadji wa Sashar هل كان عليك أن تستدعي الاسعاف هل قد توجب عليك ان تستدعي الاسعاف врачым هل كان عليك أن تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب полицием укежин هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل لديك رقم تليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات ادريس و ا ار مو هل لديك كان يزال معي منذ لحظات هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات و ا ار مو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 لم يستطع أن يأتي في الموعد اش غوغور قغوتوغا اش غوغور قغوتيشوغق هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق هل وجد الطريق لم يستطع أن يجد الطريق أش يپوغور غوروا يسوغور قغور اون هل فهمك لم يستطع أن يفهمني هل فهمك لم يستطيع ان يفهمني صدا هو يقوم لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد لماذا لم تستطع ان تاتي في الموعد صدا هو غقر قز لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟, لم الطريق؟ سدى عش قوي أغر قزج برمأ وصغر لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ يغوم سقز جمك وصغر أخر زشت خبش عرة لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص لم أستطع أن أأتي في الموعد لاه لم يسير أي باسسه غجر قزجسمة السغرقاللم يكرت سغبش عرة لم أستطعا أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة <تصفيق> لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا س تاكسي سوبتن فايو خوغا لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة لقد توجب علي أن أأخذ تاكسي س قالم إي كارت سشفن فايو خوغا لقد كان علي ان اشتري خريطه المدينه لقد توجب علي ان اشتري خريطه المدينه س راديو زقوسم فايو خغا لقد كان علي ان اطفئ الراديو لقد توجب علي ان اطفئ الراديو